وتجاهك نمشي كده حاجة حاجة اول حاجة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الامة وتنشأة الجيل الامر الثاني خدنا الفائدة الدعوية لمعله يا غلام وبعد كده الامر الثالث احفظ الله يحفظ قلنا مفهوم الالتزام الحقيقي قرب الميكرافون نقرب الميكرافون ده جاي من سلطات العليا يبقى الامر الثالث قلنا إيه؟ مفهوم الالتزام احفظ الله يحفظ احفظه احفظ الله تجده تجاهك فهمنا مفهوم نصرة الله وتأييده للعباد وقلنا كلام قتاد العالي أوذا من يتق الله يكون معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل عايز تاني هو ده. لا يضل ربي ولا ينسى عايز تاني الأمر الخامس عليك بهذه الوصية وهي موجهة للشباب شبابك قبل هرمك فمن حفظ الله في شبابه حفظه الله في كبره سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام ده لابن عباس في التوقيت ده عشان لما يبتدي يدخل في مرحلة البلوغ ويبتدي يناهز الشباب يكون قد استعد قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسة قبل خمس فمنها شبابك قبل هرمك إذا الفائدة الخامسة احفظ شبابك يحفظ الله لك كبرك الأمر السادس عباد الله الشاكرون هم الذين ينصرهم ويعينهم في الحديث من صره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكسر الدعاء في الرخاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رب العزة في الحديث القدس في شأن المحب لله ولئن سألني لا أعطي لنا ولين استعاذني لا أعيذان خذوها قاعدة دلوقتي انت بتمشي على سطر وبسيط سطر يعني ايام تلاقي نفسك مركز قوي وا وا وا وايام تلاقي نفسك بعيد خالص اعرف ان المشكلة في قلة شكرك من قال لك الكلام ده اسمع اول صورة في القرآن ايه الفاتحة طيب الفاتحة اول اية في القرآن ايه الحمد لله رب العالمين اخر سورة الفاتحة ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صح ايه العلاقة ما بين اول الصراط واخر الصراط قلت لا يستقيم له الصراط حتى يحمد الله يبقى انت لو مشيت على سطر وست سط اعرف على طول ان المشكلة فين قلة حمدك هتل الدليل صوره القدر قال الله وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد طب ما كان قال وسهل جدا حد هيعترض وهدوا الى الصراط المستقيم في مشكلة وهدوا الى الصراط المستقيم وانت حتى اه صح تمام وهدوا الى الصراط المستقيم ليه صراط الحميد طب يا سيد وهدوا الى صراط الله ليه الحميد قال ليلمح لهذا المعنى طول ما انت بتحمده طول ما تتسكى ماشية اول ما انت هتغفل عن حمده هتحصل العقوبة اللي هي ايه لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ما شكرتوش ان عذابي لشديد عرفتم ادي علاج الفتور مش انا بقولك الحديث ده هيتطلع لنا كل حاجة علاج الفطور علاج الانتكاس علاج سطر وسطر الحمد لله تعالى والحمد مش اللي هو الحمد لله الحمد لله الحمد انه يبقى بقلبك وبلسانك انك بتقول اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله شاكرا لأنعمه خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين انه كان عبدا شكورا فهمتو يبقى كده يبقى الفائدة السادسة مين هم اللي بينصرهم ربنا مين اللي بيتحقق فيهم احفظ الله تجده تجاهك اكثر الناس حمدا وشكرا لله الفائدة السابعة من آداب الدعاء ومن دلائل الإيمان في القلب أنك إذا نزلت بك ملمة أن تفزع إلى الله وتتوجه إليه وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بدر النبي عملي صلى الله عليه وسلم كان إذا اكتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم النبي لابس زي ما لابس الإحرام كده صلى الله عليه وسلم لابس رداء وإزار فأخذ يرفع يديه يمدها ويقول يا رب وعدك نصرك الذي وعدت يا رب انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض حتى قال أبو بكر كفاك مناشدتك ربك بصت بقى في الملمة إذا سألت فاسأل الله أول حال إنك تفزع إليه يا رب ما ليش غيرك الحقني ويسمونها الاستغاثة بالله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم والاستغاثة هي اللي بتطلع بحرقة قلب وده الفرق ما بين الاستغاثة والدعاء الدعاء دلوقتي يلا يا جماعة اللهم اغفر لنا آمين اللهم ارحمنا آمين عادي إنما الاستغاثة نفسها يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا يا رب ملناش غيرك يا رب هذه الاستغافة قال لك كاستغافة الغريق واحد بيغرق، ومسك لخ لخ خشب وحيموت الحق يا رب هي دي فعشان كده اذا سألت فاسأل الله، وهذا يجعلك تأخذ شيء من الامور المهمة جدا وهي ألا ترفع سؤالك إلى مخلوق وعلى هذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى كان بعضهم لا يسأل الناس شيئا حتى لو وقع منه صوت بعيره يعني أنا ماسك الكرباب هو وقع. واحد جنبه كده يقول له ممكن تديني ده مش حرام ما فيهاش مشكلة بس وصل بهم الحال انهم كانوا لا يسألون الناس شيئا انما اذا سألت فاسأل فاسأل الله والدعاء القريب الدعاء الذي الدعاء القريب من المجيب سبحانه وتعالى هو الدعاء الذي يكون بهذه الآداب. ايه اذا الدعاء؟ أول شيء أداب الدعاء أن تستقبل القبلة فهي أفضل الأمر الثاني أن تكون على طهر الأمر الثالث أن تثني على الله كلنا بيبقى عايز يوصل لفين عايز اللهم افر لي ارحمني اديني فلوس عايز يوصل للطلب يا جماعة الدعاء على نوعين اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في الدعاء بيقول كده. خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أحسن دعاتك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ماشين فين الفلوس فين الزوجة فين العيال فين, فين الرزق فين اللي دا قال لي ادعيله عشان خطر ربنا يشيل منه ويديله فين فين عشان الدعاء حكتين دعاء ثناء ودعاء طلب دعاء ثناء ثناء على الله عز وجل اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبده وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صمع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي دي كلها مقدمة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قد الدعاء شوفت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت